شاهد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط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 وَلَئِن رَّجَعْتَ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ الْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ صدق الله العظيم